بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تبضيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سد فجعلهم كعصف مأكون